بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا نادوا يا مالك يقضي علينا ربك قال انماكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم ولكن اكثركم للحق كارهون دَبُونَ ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل بل ورسلنا لديهم يكتبون